غومرجع يا واليها غومرجع <تصفيق> يا واليها غومرجع يا واليها غومرجع يا واليها غومرجع يا واليها غومرجع يا واليها غومرجع يا واليها يا عباس الحرم تنخاد غومرجع يا واليها والي والي والي من عداد حاميها من اعداك حاميها واني ومرجع يا واليها والي والي الكفين ومرجع يا واليها قوموا شعل سهم العاد ومرجع يا واليها تعال نجمع طلسفين ومرجع يا يا واليها تقبل هالخير من النار والله نرجع يا واليها يا غيرت علي الكرار والله نرجع يا واليها ها وتلفت يمين يسار خا من عقب عنك ومرجع يا واليها خايم حيره بالايام ومرجع ديشعل <تسجيل> الخيام يفداك ورجع يا والي هي وانا توسطت عسكر ورجع يا والي هدرد يا حد المشكر ورجع يا والي ها وقلب ظلت زلم بالدعاية وخيامي كانت هلاية دار الدوجة الريث البتاية أرجعك المواضي ها. أرجعك المواضي, أرجعك المواضي الهندسة الصوتية والتوزيع كرار الموالي أداء الرادود الحسيني رائد الحرجاني والرادود الحسيني منير القريشي الكلمات للشاعر الحسيني رائد الحرجاني